إن الحمد بالله الحمد بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ينبه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فإن الله سبحانه وتعالى ارتضى لنا هذا الدين الحنيف الذي فيه مصالح العباد والبلاد في كل زمان ومكان قال سبحانه فاليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ووضيط لكم الإسلام دينا وقال سبحانه وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فهذا الدين دين المصالح والآداب وكفى به دينا من تمسك به نجا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ خجر أُصْرَانٍ مُّبِينًا من الآداب التي عني الإسلام بها الحد على التعاون والتوادد بين المسلمين حتى يصبحت مجتمع الإسلام كالجسد الوائد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بَثَنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَوَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مفل الجسد الواحد إذا اشتكى منه رب تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر من الأسباب المعينة على هذا التوادث الإحسان إلى الجار وهو أدب كان ولا يزال مستحسنا كان ولا يزال مستحسنا في جميع الرسالات قال سبحانه وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا مِشْرِكُ مِهِ شَيْئًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبن وما ملكت أيمانكم قال ابن عباد رضي الله عنهما ثلاثة أخلاق كانت في الجاهلية مستحسنة والمسلمون أولى بها أولها لو نزل بهم ضيفٌ لاجتهدوا في إكرامه والثاني لو كانت لواحد منهم امرأة كبرت عنده لا يطيقها فيمسكها مخافة أن تضيع والثالث والثالث الذي كان عليه أهل الجاهلية والمسلمون أولى بهذا القلق الإحسان إلى الجار فكان الواحد منهم إذا أطاب جاره ليلٌ أو أصابه شدة أو جهد اجتهد الجيران حتى يقضو دينه ويخرجوه من تلك الشدة إن الإنسان إلى الجار من الأخلاق التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرضب فيها ترديبا شديدا ويحفظ عليها حفا أكيدا حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيجعل للجار نصيبا من الميراة والتركة عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. ما زال جبريل يوصيني للجار حتى ظللت أنه سيورده حتى ظللت أنه سيجعل له نصيبا من الميراة والتركة الإحسان إلى الجار برهان قابع ودليل صابع على صدق التعامل مع الله سبحانه لأن فعل الإحسان لا يطيقه إلا من كان تهل الخلق محبا للفضائم والعس بالعس فمن تراه كارها للإحسان وفعل المكارم فلن تجده إلا لئيما محبا في الأمور قال عليه الصلاة والسلام كن وارعا تكن اعبد الناس وكن قانعا تكن اشكر الناس وكن قانعا تكن اشكر الناس واحب لنفسك واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا واحسن مجاوره من جاورك تكن مسلما والحديث رواه الصراطي في كان من اخلاق وهو سلسله الصحيحه وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فجعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حفظ الجار من كمال الايمان بالله واليوم الاخر فكلما كان إيمان العبد بالله واليوم الآخر أكبر كان إحسانه إلى الجار أكبر وأوفر أيها المسلمون إن الإحسان إلى الجار يكون بأمور كثيرة نذكر بعضا منها من ذلك الإحسان إليه بالإكرام والمشاشة في وجهه وإلقاء السلام عليه ربط الريبي وأحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاله ينبغي على المسلم كذلك أن يتفقد أحوال جيرانه سائلا عن حاجاتهم ولا سيما إذا كان الجار من المحتاجين الضعماء المساكين روى البخاري في الأدب المفرد بسنة صحيح إن, أن النبي صد الله عليه وآله وسلم قال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه أليت منا أيها المسلمون من يرمي أمعمة كثيرة في القمامة وجاره بجنبه مشتاقا إلى نغمة يسكت بها كذب جوع أليس منا من يبذر أمواله في المحرمات والموبقات وجارته أرمنة لا زوج لها ولا حولها ولا قوة إلا بالله فالله المستعال إن التهادي بين الجيران سبب من الأسباب التي تجعل القلصة والمحبة بينهم حتى لو كان جارك غنيا فالصدقة تكون على الفقير أما الهدية فتكون للغني والفقير معه حتى تحصل المودة والمحبة بين الناس مصدق هذا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحترن جارة لجارتها ولو فرس نشات الفرس هو العظم خليل اللحم وفي صحيح مسلم عن أبي ذرن قال أرصاني خليلي صلى الله عليه وسلم إذا طبقت مرقا فأكبر ماءه إذا طبقت مرقا فأكبر ماءه ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف فأصبهم منها بمعروف فإنك إذا قبلت هدية جارك كان ذلك سببا في محبته ومودته أما إذا رددتها فهذا يزيد البغضاء والشحباء ويجرح شعور الجار فاعتبروا يا بني الأرصار إن بعض العلماء من السنف كانوا يرون أن الإهداء إلى الجار من مكالم الأخلاق حتى لو كان هذا الجار فاسقا حتى لو كان كافرا إذا كان في, في إهدائك له مصلحة في إسلامه واستقامته قال مجالد وعنه الله تعالى كنت عند عبد الله بن عمر وهلامه يسل يسلخ شاة ربح شاة وسلقها فقال يا هلام إذا فرقت من سلخ هذه الشاة فابدأ بجارن اليهود فقال رجل من القوم ها اليهودي أتحسن إلى اليهودي وهو يهودي أصلحك الله فقال عبد الله عمر رضي الله عنهما ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا للجار حتى فشينا أنه سيوركه أيها المسلمون قد يبتل المسلم بجار غير صالح تصل إليه عقاربه وأباه فحري به أن يصبر على أذى جاله وحري به أن يوصحه بالتي هي أحسن لعد الله أن يهديه سواء السبيل جاء رجل إلى عبد الله في مسعود رضي الله عنه فقال له إن لي جارا يؤذيني ويشتوني ويضيق علي ويفعل ويفعل فقال ابن مسعود اذهب فإنه إذا عصى الله فيك فأطيع الله فيه يعني لا تقابل السيئة بالسيئة ولكن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كأنه صديق حميم وقال الحسن البصري وحمه الله ليس حسن الجوار كف الأذى فحسن إنما حسن الجوار الصبر على الأذى فاللهم كما أحسنت خلقنا فحسن خلقنا والحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أيها المسلمون فإن الإحسان إلى الجار مأمور به في السرار والضرار ولا سيما في مصيبة الموت فالسنة أن يصنع البران لأهل الميت طعاماً مدة ثلاثة أيام متتاليات حتى يشاركوهم في مصيبتهم خلافا لما يفعله الناس اليوم من تبرير للأموال والطعام وتخصيص اليوم الثالث واليوم الأربعين بالوليمة فلو كان خيرا لسبقون إليه وخير هذه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخرج أبو داود عن عبد الله جعفر قال لما توفي جعفر بن أبي قالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجيرانه اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم اليوم أمر يشغلهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم اليوم أمر يشغلهم ولا يزال الإسلام يوصي بالجار أي موصية حتى جعل أذى الجارة أعظم من أذى البعيد وفي كل الشر هو البخاري في الأذى بالمفرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أصحابه عن الزنا فقالوا حرام حرمه الله وأصوله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بمرأة جاره وسألهم عن السرقة قالوا حرام حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لأن يسرق المرض من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره فاعتبروا يا أولي الأنصار جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجار من الأمور القبيحة التي تنقص من إيمان العبده وتنفر الناس عنه حتى إن الناس يستعيذون ويتعوذون بالله عز وجل من هذا الجار غير الصالح روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه الذي لا يأمن جاره بوائقه والبوائق جمع بائقه ولي الدواهي والشرور ولي الدواهي والشرور شكى بعض الجيران او شكى بعض الناس كثرة الفئران في دارك فقيل له لو اشتريت هرا لو اشتريت قطة في بيتك تضر بالفئران فقال رحمه الله تعالى اخشى ان يسمع الفقر صوت الهرم فيهروب إلى بيت الجيران فاكون قد احببت لهم ما لا احب لنفسي فاكون قد لهم ما لا احب لنفسي فاذا الله من اشتكى من اقوام لا يحترمون جيرانهم الى الله المشتكى من اقوام لا يحترمون جيرانهم فالمهم أن يعيشوا في رغض وهلاء حتى لو كان ما يفعلون يطب جيرانهم ويؤذيهم أما عرض هؤلاء أنهم بجعلهم هذا يعرضون أنفسهم لنعنة الجبار سبحانه وتعالى روى البخاري في الأدب المفرد أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أذى جاره فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخرج بتاعك فضعه على الطريق أخرج أثافك وضعه على رصيف الطريق فمن مر به يسأله عن حاله فيقول آذاني فلان جاري آذاني فلان جاري فعلى جاري كذا وكذا فيلعنه فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي آذى جاره فقال يا رسول الله لقيت من الناس كذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام إن لعنة الله فوق لعنتهم إن لعنة الله فوق لعنتهم ثم قال لرجل الثاني أرجع متاعك أرجع متاعك فقال له والله لن أوذيك أبدا, والله لن أوذيك أبدا فيا من آبيت جارك بالكلام ويامن اذيت جارك باشعال الموسيقى ومزمار الشيطان يا من اذيت جارك الا تستقيم لله عز وجل فان اذى الجار من اسباب دخول النار على ابي هريره انه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رب الله ان فلانه تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتفعل وتصدق ولكنها تقذي جيرانها بلسانها ولكنها تقذي جيرانها بلسانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار قال وفلانة تصلي المكتوبة لا تصلي النافلة تصلي الصلوات الخمس ولا تتطوع ولا تزيل شيئا عن الصلوات الخمس ولكنها تتصدق بالشيء اليسير ولا تؤذي أحدا من الناس فقال عليه الصلاة والسلام هي لأهل الجنة رواب البخاري في الأدب المفرد أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى جعل الإيثار من الأخلاق الحاضلة فكيف بالإيثار فيما يخص الجار حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في ذلك مبالغة إلى أن قال لا يمنعن أحدكم جارا أن يغرز خشبة في جداره لا يمنعن أحدكم جارا أن يغرز خشبة في جداره فلو أراد جارك أن يغرز خشبة في جدارك ولم تتضرر أنت بذلك فلا يغبغي لك منعه فاعتبروا يا أولي الأمصار إن الله سبحانه وتعالى أوصى بالجار بالقربة والجار الجنوب فالجارد القرضى هو الجار القريب الذي هو قريب من ذلك والجار الجنوب هو البعيد المجارب فحق الجارد القرضى أولى من حق الجار الجنوب دليل هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قارت قلت يا رسول الله إن لي جارين إن لي جارين فإلى أيهما أهديه فقال عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما من كبابا إلى أقربهما من كبابا رواه البخار أما آل الأوان أيها المسلمون لمن يؤذي جاره أن يتوب إلى الله أما آل الأوان لمن يؤذي جاره في الأعراس والولائم بأصواك الفساق في الفاجرات بحجة أن الليلة ليلة عرس وبحجة أن اليوم يوم فرح ولهو أين تعاليم الإسلام التي نتعلمها ونسمعها أما يعلم هؤلاء أن أبا الجار بكلاب الجبار غير مشروع قال عليه الصلاة والسلام لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكيس بالكلام الساقض الهابط فاللهم لا تآخذنا بما فعل السفهاء منا أيها المسلمون إن من أذى الجار أن يوقف الواحد منا سيارته أمام باب جاره أمام مخرج جاره فيحرجه بذلك, بذلك إن من أذى الجار أن يلقي الإنسان قمامته أمام باب الجار إن من أذى الجار أن يجعل الإنسان الأشغال في بيته في أوقات النوم فيبني بذلك جار فاللهم إنا نسألك العفو والعافية أيها المسلمون هذه تعاليم ربكم سبحانه وأحاديث نبيكم صلى الله عليه وسلم فأروني قالونا أو شريعة اعتنت بحفظ حقوق الجار مثل ما اعتنى به دين الإسلام فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام فدين الإسلام دين شامل كامل صالح لكل زمان ومكان فلسنا بحاجة إلى الشرق ولا إلى الغرض أن يعلمونا هذه الحقوق فهذا ديننا لا نبغي عنه شوالا والله ما حدف هذا الشقاق وسوء الأخلاق بين الجيران وغيرهم إلا لما تخلى كثير من الناس عن أمور ربهم سبحانه وتعالى وتأثر الآخرون بحضارة الكفار من اليهود والنصارى واتبعهم فمن اراد العزه فليضربها في دين الاسلام ومن اراد العزه فليضربها بطاعه الله سبحانه قال عز وجل من كان يريد العزه فلله العزه جميعا وقال سبحانه من كان وقال سبحانه وللله عزته وللمؤمنين ولكن الاولاتقين لا يعلمون هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين فاللهم ألف بين قلوهنا وأصبح ذات بيننا وحدنا سبل السلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك